الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 وزرع وَنَخِيلٌ صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنَّ تَعْدَبَ فَعَدَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ هُلَاءِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَاءِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وما لهم من دونه من وهال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه ويُرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء في اللَّهِ وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق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 وَلِلَّهِ يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل لله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 لو أن لهم ما في الأرض جميعه ومثله معه لفتدوه به أولئك لهم سوء الحساب ومؤواهم دهن ومؤواهم دهن وبيئ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 والذين يصلون ما أمر الله به أي يصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر بتغاؤ وجه ربهم والذين صبروا والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم ثراؤه علانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار أولئك لهم عقاب الدار جنات عادل يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بِمَا صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة, الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَسَاء وَيَهْدِي إلَيْهِ مَن أَنَا ويهدي إليه من آناب الذين آمنوا وتقم إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تقم إن القلوب ألا بذكر الله تقم إن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوّب لهم وحسن مآب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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه او تحل قريب او تحل قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فأملئت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَتَأْتُونَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولُ ثُمَّ هُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ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 ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وتعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب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 يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وسيعلم الكفار لمن عقب الدار